أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقبص law وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيبينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا اَيَاسُ بِالرَّبِّ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ أَوْ نَخْفِي عَنْهُمْ أَنَّ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُسَاءَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ما في السماء وال earth وال آمنوا بالباقين وكفروا بالله أولئك هم أجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغثة وهم لا يشعرون تعجلونك بالعذاب وإن جهنم لا محيط بالكافرين. يوم يرشأهم العذاب من فوقهم ومن تحت أَرْجُلِهِمْ ويكون ذوق ما كنتم تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاحبذون كل نفس زائقة الموت ثم ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العامدين الذين صبروا على رب يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يخفكوه الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عجيم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا فيه الأرض من بعد في موتها الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعصلون وما هذه الحياة لَا نُدْعَى وَدَعْكَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَحْلَمُونَ فَإِذَا هُم فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ دين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم ونيت مستعوف له أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالبعط يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله يكفور ومن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو كَذَبَ كذب بالحق لما جاءه أَلَيْسَ في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الفناء من غلبت الروم في اجنى الارض وهم من بعد غلب سيغلبون في بضع لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء الله لا يخلق الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن كثيرا من الناس برقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان الذين من قبلهم آنوا أشد منهم وأزار كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أم كان عاطبة الذين أشاءوا السوء خلقه ما يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون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 الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون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 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته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 من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم موزة ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض لاك آل شنديكم والوالكم إن في ذلك آية إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آيَاتِهِ يريكم البرق خوفا وطمعا ويلز من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السماء وَالْأَرْضُ بِأَنِّهِ أُمَّ إِذَا دعاكم دَعُوتَ من الْأَرْضِ إِذَا أَن تخرجون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 وله المثل الأحلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنبار هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما أيمانكم من ورزقناكم فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ قَخِيفًا بِكُمْ أَوْ فُسَكُمْ الآيات لقوم يعقدون بل اتبع الذين غلبوا أهواءهم بغير علم فمن يهدف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 بما لديهم فرحون وإذا بس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا إذا قريكم منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تحرم ألمون أم أنزلنا عليهم بما كانوا فيه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 وجه الله فأولئك فنوم المبحثون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل في ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وهر الفساد في البلد والبحر ما كسره أريد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل خيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك القيم من قبل ان يأذي يوم لا رد له من الله يومئذ يصدعون من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 الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أصاب بي من يشاء من إِذَا هُمْ هم وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل إيل مبلسين فانظر إلى آثار اللَّهِ الله كيف موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا لي حنفر فررا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو وما أنت بهذه العظم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله خلقكم من ضعف ثم اجعل من بعض ضعف قوة ثم اجعل من بعض قوة ضعفا وشيبة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 كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين قوتوا العلم والإيمان لقد لذستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا محزرتهم ولا هم يشتعثون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلقوا مبطلون كذلك يقبض الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وحد الله حكم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم اللَّهِ آيات الكتاب الحكيم هدى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤذون الشكاة وهم <تصفيق> اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل لا بغير غير علم ويستخذها أولئك لهم عذاب مهين وإلى معها كأن في أذنه وقراء فبشره بعذاب أليم إن الذين حكيب. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض الواسية أن تميد بكم وبث فيها من كل ذات ماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الوالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة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 عليه حملت أمه وهنا على ونه وفي صلته في عامي أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تفحكما وصاحبهما في الدنيا محروفا واتبع من ألاف إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا غني إنها إن قال حبة من خلدان فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أت بها الله إن الله لقِيق خبير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 ولا تصحر قدرك من الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل الخداع فخ وقصد في مشيك وضّ من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت حبيب ألم تر أن الله سخر لكم ما في وما في الأرض وأصبغ عليه كم عمله رهنته ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إذا قيل لهم استبعوا ما أنزله الله قالوا بل نستبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا نرجعهم فننبئهم بما عملوا إِنَّ الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نفطرهم إِلَى عذاب غليل قال إن خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اسرهم لا يحلمون لله ما في السماوات لو ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر من ابدت كلمات الله إن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 ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه البعط وأن الله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 وإذا غشيهم موج كالغلل دعاوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خسال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولا مولوده وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرمكم الحياة الدنيا ولا يغرم كن بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجرين السم ما تكسب غداء وما تجري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الإسلامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ان يقولون افتراه بل هو الحق من لتنبر قوما ما أساهم من نذير من قبلك لعلهم الذي السماء وال earth وَمَا بينهما في سنتي أي ثم السوا على العرش ما لكم من أفلا تتذكرون يذذر الأمر من الشماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فِي يوم كَانَ مقدار ألف سنة مما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 أرسله من سلالة مما ماء إِنَّهُ ثم شوه ونطق فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار إِنَّهُ قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إِنَّا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتعفاكم ملك الموت الذي يُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمحنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم أن جهنم من الجنة والنساء هم ينفقون فلا تعلمون ولن يهوب القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ يسمعون أو يروا أن ناسو كل فَنُخْرِجُ به زرعا تأكل منه أنعامهم وَأَنْفُسُهُمْ أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعظ عنهم والتوضي إن لا تتق الله ولا تبع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إِنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ خبيرا وتعجل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وَمَا جعل أَْجكَكُم الل إثُ مِنْهُنَّ مِنْهَأُ وما وَمَا جَعَلَ أَدَع ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أزعوهم لآبائهم هو أكفت عند الله وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُ أَبَا أَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ بِالدِّينِ وَمَوَانِيكُمْ وَلِيَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعٌ فِيمَا أَخْتَلَفْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن في الكتاب مستورا وإذ أخلنا من النبيين من زاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأقنَّا منهم مِذَّقاً لِلَّهِ لِيَسْأَلَ الصادقين عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعْتَنِى للكافرين عَذَاباً أَلِيماً يا مثل الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تَعْمَلُونَ بصيرا إِذْ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر بالله. ظنونا ذلك المؤمنون وزلزلوا زلزالا جلوز الزال شديد يقول المنافقون والذين في قلوبهم مغضون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الصائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا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 ولو دخلت عليهم من أخطارها ثم شئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مشكولا قل لن ينفعكم الفرار إن إن مِنَ من الموت أو القسم إن فرأتم مِنَ من أو القسم وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي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 حثا عليكم فَإِذَا جاء الخوف رَأَيْتَهُمْ ينظرون اليك تدور احينهم كالذي يغشى عليه من الموت وإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداث أشحة على الخير أُولَئِكَ لم يؤمنوا فأحمط الله أعمالهم وكان وذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب ألول عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاسلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرى وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانه وتسنى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 صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الليين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين واهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقلف في قلوبهم الرأب فريقا وقلف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأشرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير فتعالين امسح كن سراحا جميلا وإن كنت ورسوله ودار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات الله أعد منكن أجراً عظيماً يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة ضاعف لها العذاب بحسبين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم